تلايات قرآنية برنامج من اعداد وتقديم سماحه السيد عبد السلام زين العابدين اخراج ماجد عبد الجبار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 جديدة من ثنائيات القرآن الكريم ثنائية رائعة وكل ثنائيات القرآن الكريم رائعة ثنائية المغضوب عليهم والضالين نحن يوميا ندعو وجوبا عشر مرات ندعو ونطلب من الله عز وجل ألا يجعلنا من المغضوب عليهم ولا يجعلنا من الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذن في مقابل الذين أنعم الله عليهم الذين على الصراط المستقيم هناك فريقان فريق المغضوب عليهم وفريق الضالين فما الفرق بين المغضوب عليهم وبين الضالين هذه ثنائية مهمة في مقابل الصراط المستقيم لأننا ندعو الله كل يوم هذا الدعاء ألا يجعلنا من المغضوب عليهم وألا يجعلنا من الضالين فلا بد من أن نعرف ما نقوله وما ندعو به وما نتطلع إليه فليس من المعقول لا ندري ما نقول ليس من المعقول لا ندري ولا نعرف ولا نعلم ما نقول وأن لا ندري ما هو معنى دعائنا ومناجاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد يرى العديد من الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى وقد جاءت روايات عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته عليهم السلام بذلك فقد جاء في تفسير مجمع البيان عن رسول الله صلى الله عليه وآله غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى ولكن هذه الرواية ليست بصدد التفسير وإعطاء المفهوم بل هي واضحة بصدد ذكر المصاديق ينبغي أن نفرق بين نوعين من الروايات الروايات التفسيرية والروايات المصداقية الأولى تعطي المعنى والمفهوم الكلي وتحدد الضابط والملاك أما الروايات فهي التي تذكر بعض المصادق للمفهوم الكلي ولهذا فإن الروايات المصداقية لا تخصص الآية المباركة الرواية المصداقية لا تخصص لأنها تعطي مصاديق تعطي نماذج لأن الآية تطرح مفهوما واسعا بينما تكون المصاديق متعددة ومتغيرة ومتنوعة وقد تذكر الرواية المصداق الظاهر او المصداق الأظهر او المصداق الخفي أو المصداق الأخفى ولهذا فإن رواية المغضوب عليهم والضالين التي تحدد المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى هي قطعا من الروايات المصداقية وليست التفسيرية بدليل أن هناك من المسلمين مغضوبا عليهم كذلك أليس كذلك؟ ألا يوجد من المسلمين من هو مغضوب عليه؟ ألا يوجد من المسلمين من هو في ضلال مبين؟ قطعا يوجد كثير من الذين ينتمون إلى الإسلام قد يكونون من المغضوب عليهم أو من الضالين إذن الرواية حينما تقول أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى هذه روايات مصداقية وليست روايات تفسيرية ولابد من تحديد الملاك في التفرق بين المغضوب عليهم وبين الظالين إذا استقرأنا الآيات المباركة التي تتحدث عن غضب الله نجد أن ملاك الغضب الإلهي هو العناد والإصرار على الباطل مع معرفة أنه باطل ومع التمييز بين الحق والباطل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة انظر هنا اجتمع الجحود مع الاستيقان والمعرفة هؤلاء يعرفون ويحرفون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لماذا ظلما وعلوة الظلم والعلو والاستكبار والعناد هي العناصر التي تجعل الإنسان يصر على الباطل مع معرفة أنه باطل ويجانب الحق مع معرفته كذلك وهذا هو معنى الكفر معنى الكفر أن تعرف وتحرف وهذا هو الذي جعل أغلب اليهود من المغضوب عليهم لأنهم يعرفون ويحرفون كما نقرأ في سورة آل عمران في الآية الثانية عشر بعد المئة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا بخصوص اليهود ضربت طبعا هنا الضرب تأتي للإحكام يعني كما ضرب السكة أو ضرب المسمار بالحائط أو ضرب الخيام ضربت حينما نسمع هذه الكلمة معناته هناك إحكام هناك ثبات هناك لزوم ولهذا القرآن بخصوص خمار الخمار خمار المرأة ويعني غطاء الرأس ماذا يقول وليضربنا بخمورهن على جيوبهن يضربنا يعني عملية إحكام ربطة الرأس ليس يعني تضعها بحيث أقل شيء تذهب هذه عن رأسها وتسقط لا بخمورهن الخمر جمع خمار وهو غطاء الرأس وليضربن بخمرهن على جيوبهن كذلك هنا القرآن الكريم استعمل الضرب ضرب الذلة وضرب المسكنة على اليهود ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله انظر هذا الكفر الكفر هو أن ترفض الشيء وأنت متيقن بأنه حق وبأنه صدق هذا هو الكفر أما الإنسان الذي يعيش الجهل هذا ليس بكافر ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إذن الغضب يأتي حينما يعرف الإنسان الحق ثم يصر على الباطل نقرأ كذلك في سورة البقرة بخصوص اليهود ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا انظر الذين كفروا هنا يعني المشركين من الأوس والخزرج كان اليهود يستفتحون يعني يطلبون الفتح في صراعهم في المدينة مع الأوس والخزرج يقولون سوف يأتي نبي يبعث نبي ليقودنا في صراعكم ضدكم لننتصر عليكم ولكن حينما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله ووجدوا بأن هذا النبي ليس منهم ووقفوا الموقف المضاد ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون يعني يطلبون الفتح يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به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 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً قلنا إن المغضوب عليهم هم الذين يعرفون ويحرفون ويعيشون العناد والإصرار على الباطل مع معرفتهم للحق وهؤلاء الذين يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون كما نقرأ في سورة البقرة في الآيتين الآية التاسعة والخمسين بعد المئة والآية الستين بعد المئة إن الذين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 يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إذن هؤلاء يكتمون الحقائق هم يعرفون هذه الحقائق ولكن يكتمونها على أبنائهم يكتمونها على قومهم حتى لا يعرفوا الحقيقة هؤلاء من العلماء الذين يعرفون الحق ولكن يكتمون الحق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 ولا هم ينظرون انظر هناك ذلك هناك كفر وقلنا الكفر ستر الحقائق مع معرفتها الذي يستر الحقيقة ولكن لا يعرفها هذا ليس في المصطلح القرآني بكاثر الكاثر هو الذي يعرف الحقيقة ويحاول الكتمان عليها وسترها من هنا نجد الفرق بين المغضوب عليهم وبين الضالين انظر في الآية السادسة والثمانين في من سورة آل عمران وكذلك الآية السابعة والثمانين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون كذلك نقرأ في سورة المائدة في الآية الثالثة عشرة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به إذن كل موضع في القرآن الكريم فيه غضب إلهي كل موضع في القرآن الكريم فيه لعن إلهي اعلم بأن هذا اللعن هو للمغضوب عليهم للذين يعرفون ويحرفون يجحدون مع علمهم ومع يقينهم بالحق ولهذا فقد جاءت الروايات المتعددة في المغضوب عليهم من سورة الحمد بعضها يذكر اليهود وبعضها يذكر النصاب أي الذين ينصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام مع معرفتهم بأنهم على حق ومع معرفتهم بأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ماذا قال الإمام الصادق؟ قال المغضوب عليهم النصاب والضالين اليهود والنصارى في رواية أخرى عنه عليه السلام كذلك في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المغضوب عليهم النصاب ما معنى النصاب؟ يعني الذين ينصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام مع معرفتهم بهم بأنهم على حق وبأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال المغضوب عليهم النصاب والظالين الشكاك الذين لا يعرفون الإمام انظر دائما الضال يعني التائه الضائع الذي لا يعرف الحقيقة لا يعرف إمام زمانه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية انظر هذا لم يعرف ولكن هناك من لم يعرف مع جهله وعلى وشكه وهناك من لم يعرف مع علمه بالإمام الحق ولكنه يوالي الطغاة والمستكبرين وفي رواية الإمام الرضا عليه السلام أنه قال غير المغضوب عليهم استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه انظر هنا الإمام الرضا يثبت هذا الملاك ملاك المغضوب عليهم وملاك الضالين يقول حينما نقول غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يقول هذا استعاذة من ان نكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه تعالى ولا الضالين اعتصام من أن نكون من الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا انظر إذن الملاك واضح ملاك المغضوب عليهم ملاك العناد والاستكبار والاستعلاء والإصرار على الباطل مع معرفتهم الحق أما الضالين هم الذين لا يعرفون ويحسبون أنهم يحسنون صنعة ولهذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام وهو على فراش الشهادة قد أوصى بمن أوصى أوصى بالخوارج لماذا؟ لأن الخوارج مصداق من مصاديق الضالين كان يقول أمير المؤمنين لا تقاتل الخوارج من بعدي فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطلة فأدركه أو فأصابه انظر هناك من يطلب الحق ولكن يخطئ طريق الحق هؤلاء ضالون لا تقاتل الخوارج من بعدي فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه إذن الخوارج ظالون طلبوا الحق ولكن أخطأوا الطريق هدفهم هو الحق كان شعار الخوارج يوم النهروان الرواح الرواح إلى الجنة وكان إذا قتل أحد منهم بسيف علي بن أبي طالب قبل أن يسقط إلى الأرض صريعا ماذا كان يقرأ؟ كان يقرأ هذه الآية المباركة وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ ربي لِتَرْضَى كلش مستعجل هاي بعض الناس يفجرون زوار الحسين عليه السلام وهم يحسبون أنهم سيتعشون أو سيتغدون كما يقولون مع رسول الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر هؤلاء ضالون ولكن أين المغضوب عليهم الذين أعطوهم الفتاوى و يعني زيفوا لهم الأمور وليعتبروا بأن زوار الحسين من المشركين الذين يستحقون القتل ويستحقون التفجير وقد أكد بعض المفسرين هذا التفريق بين المغضوب عليهم وبين الظالين يقول صاحب تفسير آلاء الرحمن العلامة البلاغي رضوان الله تعالى عليه غير المغضوب عليهم لأنهم عاندوا الحق بعدما استنار صبح الإرشاد ووضحت الدلالة وقامت الحجة فاستوجبوا بذلك غضب الله والضالين بجهلهم وتقصيرهم عن طلب الحق ومعرفته مع وضوح الدلالة وقيام الحجة وفي الحديث والروايات أن المغضوب عليهم كما قلنا هم اليهود أو النواصب وما صح من ذلك فهو من باب النص على بعض المصادق هكذا يقول صاحب تفسير آلاء الرحمن العلامة البلاغي رضوان الله تعالى عليه ولهذا حذر أئمة أهل البيت من النصاب أو من النواصب يقول الإمام الباقر عليه السلام فأما النصاب من أهل القبلة فإنهم يخد لهم خد إلى النار لأنهم يعرفون الحقيقة وينكرونها عن فضيل ابن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال ذكر النصاب فقال لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم إذن الإمام يحذر من مصاديق المغضوب عليهم من هنا ندرك هذه الثنائية الرائعة في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك نقرأ في دعاء الافتتاح كل ليلة جمعة ماذا نقرأ؟ اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه يعني اللهم لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا تجعلنا من الضالين اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه يعني لا تجعلنا معاندين وما قصرنا عنه فبلغنا يعني لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا تجعلنا من الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية